بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون ஷியுரனியுறசம் சும்லயஸ்மன் மக்களு முனி அக் தரூன இலயி வசி அதரின வூனி وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَكِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُونَهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ لِلنَّاسِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتَّيَا بِقُرْآنٍ أَوْ كَرِهَا قَالَتْ آتَيْنَا قَوْمًا قَائِعِينَ